قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يسمعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن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 أو آباء بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الذجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 إِيَّاكُونُ فُقَرَاءٌ يُغْنِي مُنْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيْسَ تَعْتِفُ الَّذِينَ لَا يَجْدُو لَنِكَ حَنِيحَةَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي وَلَا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاش فيها مصباح المصباح في زجاجة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 ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل اللَّهُ له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيَلَّهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا وَلَا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت